ذُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلنَّجِينا عَمِلُ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ ثُمَّ كَتَبُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِن نَّدبَتْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَفُ شاكر لي أنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في إِ مجُرلَ السَّفَةُ وَعَلَ الذيذَ قُتَ لَ فُوف وَإِن رََّّكَ ل ليح... كُمُبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ فِي الْحِكْمَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَّهُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلٌ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له أخير Once اللهم مع الذين تقوا والذين هم